yeah I want to be وإن او ان تنلو او تعرض فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين ومن 我们... يحق oh. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا واشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما الذين يتخلون يَعْمَلُونَ نَذْكُرُ لَئِن نَّتَفَأَّنَّ إِنَّ لَنَذَلِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي كتاب Craig ค